بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد في البداية وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بارك اسلام معالتي جمعات معالتي علت عسران شعات تنزل الحجة عدت عسران شاعة تنزل الحجة شحن أربعة مئة سلاسة شوعة تن هجرية كمهون سلاسة سبتمبر كل الشحن عصر شديشتن ميلادي زي بقصة لنوصله زلنا درس مالتيو كاب كتاب ناي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة بالكتاب مالتيو السلام ماني قدستي تمرتات نقول لنهزبتات تبل الدرس السابع عشر لما عنتي درسي مبل عسرت شوعة خنوسد التحذير الحذر والتحذير من الشرك والمعاصي الشيخ ابن باز إذا درسي زيان تايزب الشمه بوها رحمه الله الحذر والتحذير من الشرك والمعاصي كنتن كاكم زلنا كاب شركن كاب معاصي ذنوب مالتي انتعلوا ومنها السبع الموبقات المهلكات كاب تنكن كنزلنا نقرات دماني اذا شوعت تزد فانا والعياد بالله سوعت نجرات كاب زيان كنر عقم زلنا طبعا زياء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كباز وسدا مالتي الشيخ ابن باز رحمه الله زياء حديث زياء ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في الصاححين تايلهم حديث زئاء الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم اجتنبوا السبع المبيقات كابزن شوعة نجارات زد فآخوم رحقو المبيقات يعني المهلكات زد فانا مالتي زد فانا تقولين دماني زيادة كن فرحنا لأننا زين شوعاتنا قراء زيئة مغنياته دنيا وآخرة خطفانا إن مالتي زيئة سليزي خبزي أن كن بدحريو بدحرئو انتا يلمهم رسول صلى الله عليه وسلم صحابه قلنا ما هن يا رسول الله زين شوعاتا زيئة سي انتاواتيون يلم حتيتم قال الشرك بالله قدامي شركوا بالله لهم تقيصوا مالتي شركي عاي تقبرو خيدفأكم زي شركي زي خابل شركي رحقو لحراء إن شاء الله بتقلس أنا أتو مالتي قدمتن فقدي بحن سابن فقدن والسحر كم أون سحري كاب سحري رحقو وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كم أون نفس سب تقتلو. تقتلو أي تقتلوا سب أي تقتلوا إلهم ها شباب كندي قوينان وقتل النفس سلسة قوينان أحسنتم وأكلوا الربا حرطا أي تبلعوا كاب حرطاون رحاقوا إلهم كندي قوينان أربعة وأكلوا مال اليتيم كم أوون أبوزموتو قلعا زي بالغمالاتيو نايزي قلعا زي قنزب أبوز قلعفو أي تبلعوو وإذا ما نايزو قلعا دورسو نقر نفتمنان دحرالو أي تبلعوو مغنيات زي قلعا ضعيفيو نيشتائيو انتا خيفلت أني لكم قنزبو أي تبلعو زي آون ختتفأكم يا أي لومنا كندي خوينا حموشته والتولي يوم الزحف انتدى آ مس كفار أبقي قد إمكم ندحريت أيتدمو ندحريت أيتم ملسو إله منازع أو نحنتي خابتندت فأنا دت فأنا شوعت مالتي ما بالكن دقينا نعم شباب شاد الشيتي شوعيت النجمة جرسا عندما تغون الل مالتي وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات قذف مالت تومه قتصبولا مالتي نحنت سبيتي مغاني المحصنات طاهرات عفيفات مالتي صريتون كلها ازيا زموت جرا ويدما زي از زانيه ختبل ازي قذف نبلو مالتي الغافلات كابتي تومه وي بترتاري سقلطات سته بازلخ انا سبيتي ازيا كابو نצא زو خنت غافله مات نצא زو خنت نسا نبع على طاهره عفيفه لكن الزب زيتهم قالو مخامهمينه زي جبرته زينا غير اند حريله ازقاني طب تنشو عتنا قرازت فونه زي اه مالتي ازياد مات حكمنا تا ابتداني شهود ديمت مالتي جلده يوزده يقرف كداي ما قرفتي يقوله مالتي ها شباب ها شباب ولا اختلف اخنبل على قولين ها نعم نعم احسنت اخي حسن رقوز جغل ثماني نعم بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضل بارك الله فيكم نعم ثمانين جلدة ديزانة تدأ زيت مرعو مئة جلدة يوصل استمرعو تقاين الدماء الرجم حتى الموت بمن قرنا خساب موت ورنا بلوم عليه خساب موت بمن يهرم لكن انتدى بارك الله فيكم قذف قينو ديزانة نحنتي مؤمنة عفيفة زقونة زنيعتي له حدثب شهود هوت زي ما امتiou كنديق ثمانين جلدة كم زا خونا حسن زبلة جزاهم الله خير ثمانين جلدة يوصل ما طيب أولا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات قبل خلوه تتنقى غلا يخم نزن شوعته المبيقات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الموبقات مالت المهلكات شوعتها غرذت فاخهم اللواتا تنققلن الى منا اولا الرسول صلى الله عليه وسلم ادمزن شوعتها من جارو انتي هبه منا ما تشي تلفدنا بيرمنا شوعتها مخانه اذ ياب لغه عند حرمتنا مالتي ابلاغه اذ انتي برو مالتي تقديم العجد على المعدود يفيد شيء ابتدى اقدمم الرسول صلى الله عليه وسلم فقضيه بومنا خلق زيانين دهريو الساتن دمائلوم تقيسهم لنا كلتا نقر يردانا أولا الحصر، إذا ندفعهم شوعاتي يومي لم يتقسلنا شوعته شوعاتي مخانن دمما استخادماني تسابل للمالج كالا عينقر دماني التشويق مغنياتنا حدثة كمزن كمزن كمزن كمزن على الوا زين حموشه نكرا زي عاتن كتبلون حموشه نكرا على واحد جخ نكره كاي سمعني خاطر الكايو انتبه اقدم كاتي قصرناتن يبكايو كفكن يمسق كنتوي نتا هو تكون زين حموشه زين كبل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عدده بمنى اجتنبوا المبقات الاول السبع السبع مبقاتل مشو تقبلوا أول مقدم تقديم العدد على المعدود دبلس تقديم العدد نتفقدي كتقدمه الخلا زي تزبل اسله بني الإسلام على 5 تعدد كتقدم كلها زيادة تسب تشويق يخونه يعرف هرف فوت يحز مساخ فقد الجمر واضح؟ لذلك كل التناجر يرد أن تدع أتيق قصري أقدمك تتقسوا أبزقون آيات ويأحاديث. بقى بارك الله فيكم أول مقدم تن قصري كندي مخانن وسنات مخانن أول يرد أن كلا أي نجرد ما تشويق يبننا عنا اجتنبوا تنبوا السبع المبيقات؟ كملونا خلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا إيش وحدتنه؟ إسكخ حفزا إسكخ فقدا الكا تشويق عذرك زيت الزبلة أسلوب والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام لذلك شوعتنا قرأت دفعهم اللواء تتنقعوا وخبلونا كنفقدين أللنا حفزنا دم بتكبار كنوع لن أللنا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم تعالهم الشرك بالله بربي شرك سنقبر مغنياته تزعابي زنبي أبز الدنيا زي شركي كاب شركة زعاب اللو أخي إبراهيم أبتها تزعابي إيش إش زنبي شرك سلا زقان خال لقمان نودو كنسحه خلو شوف تربية يربي ابنه على التوحيد منذ الصغر كاب غل خلو توحيد حزق عبي سلا زدليه أول وصية ذهابه نتايله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيش عظيم لا ظلموني لو سقي بنا عظيم عبي شرك إن أقانبلا ما ما الشرك قاني إذا شرك قاذي إذا شرك زعابي عمت وان رب سبحانه وتعالى شركت قبر اللغة اللقى في فزعابي عمت نفس عم قبر كان بس رب سبحانه وتعالى إذا فتعيقون أن تفتح عدل أن توحد الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، ولذلك علماء تايلوم الشرك تعريفك ابن أخ لومالتيه هو تسوية غير الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية مالت ما أرى ما عرض جبران كتداروكم. غير الله مخلوقين مالتهم من مخلوقين بالله ما معرفتكم في شيء من خصائص الله عبت خصائصنا يا رب سبحانه وتعالى ومن خصائص الله العبادة وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون ورب سبحانه وتعالى نعزم الكت نعطرح خنوبا مثلا كم ترب سبحانه وتعالى زبوله إن الله عنده علم الساعة رب سبحانه وتعالى قيامة مع رب ترحم زيام من خصائص الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لما الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام مسحاتهم بزعبة قيامة قيامة مع عيسى مسؤولهم مل عنها بأعلم من السائل زبالة سملائك جبريل عليه الصلاة والسلام وتم زبالة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم كاب زي فلتوا كالون إذا كنت أرى العلم الغيب على أن نزمت كنقركاتي لك تنكوالي أمبياء نزمت تنقر وزنبر ووحي مالتي فنزمت تنقر ربي سبحانه وتعالى ترحيب أمبياء دماء وحي ملقتي ربي يورد له نزمت تنقرنا طيب وينزل الغيث ما ربي ما بواسطة من گوجا نزوم زموتو انت دا ان لمنكونا والعياذ بالله اذا انت يا رب دا ان هذا هو الشرك كفار قريش ما نعبدهم إلا ليطربون إلى الله زلفا ابن المرم نا ربخه قرار ربنا بينا نلمونا نصلنا اذا منوኛ زيءه نكفار قريش هض فئتهم فبقى ذنب اللني تبل توباء الكبه على خان ربي لمنو وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ولاد ذهب ملي ربي فبقى سبحان ربي العظيم حدثت ولاد جلي ويسبيتي مخينا عند خركوينه انت داب من مخلوق ولاد جليل اصويع ازي خصوصياتنا يا ربي نربيزم الملك ربي ذهب خصوصياتنا يا وانا ياتوا ناي ربيت زم الكتن ربيت راح خنوب ولنا ويعلم ما في الأرحام وكانوا شفاء المرضى يعني زحام مربي زحوهم وإذا مريدتوا فهو إيش يشفين ازخلوا ازيتاتوا قبول اب معبل انتدى حاجة سقمتوا يا الله كبلا لهم عليتي لكن المخلوق عند نهر معبل ما عمل متني ك موت ابى رخصتهم قرب تعريف النتيلو ازب شركيات له حتى كفار قريش كمان معبل عمل نهر مسيوم واذا ركبوا في الفلك دعوا الله ايش مخلصين نرب سبحانه وتعالى اخلاص غيرهم بتوحيد يصعون يا رب كفار قريش ابزولتنا كن حتى معبل عمل متي كمان مخلوقين رجونا رجونا يبلوا يا الله ازيا إن متى خبزى أيروحكو، أبشرك متاويزي إن ما خلو قرط أنتي الكايم على تي، ويامسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى شقر كاربيز قنتو مالتي، كذلك إذا شركزي رب سبحانه وتعالى يغفر قال إذا بقلك غفور ياخيلى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بسورة النساء قم رب سبحانه وتعالى كمون بارك الله فيكم أبشرك زوجقه أبشرك تمويته خالد مخلد في النار نزر عالم أب ناري نصير ناته أب نار أخو أمة بالله كم ترب سبحانه وتعالى زبالة مالاتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار انتدأ عدسة شرك قيروب برب سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة جنة حرامة جنة أتواني أبدا آبدين أبدا الآباد نزر علم جنة طيب أبا أخيرات جنة جهنم نزل لها تدأ أب جنة زيعة تخينه أبا يخاتم ألتي والعيادة بالله نار جهنم من يحرينه رب سبحانه وتعالى ومأواه النار أب نار قومتي. وما للظالمين من أنصار أي وما للظالمين المشركين الكفار زعاتهم نزعتهم زعوتهم يلا الكفار والمشركين كعزب خلوا زبحنهم يلا لرب سبحانه وتعالى أحتاج جهنم كآخر يوم أبكفريز ما تزلوا بشركز ما رب سلمنا جهنم قيامة مع الآخر يوم يلا كقبلهم مستسلو جهنم مساعتوش ويفلتوا هيلو وأخيرا أمجرستاخب لا أزدلي بزعبان الشرك مالتي والشرك محبط جميع العمل الشرك الأكبر كله سرحنا يدلسسه مالتي تقبلنت يبلنان رب سبحانه وتعالى أبشرك رب سبحانه وتعالى انتايلوا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني أن الله صلى الله عليه وسلم Välillä on myös hyvää. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on فمن بعد, إبراهي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني فمن ذا الذي لا يخاف الشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبنية أن نعبد إيش الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاب شرك فريحو فما بقى فبقى نحنا من باب أولى كاب شركزي زيك نفرح لنا مالتي سليزي رب سبحانه وتعالى أنا أخا يا محمد صلى الله عليه وسلم كم قد قدمي خاسنا برو أنبياء كم ما الاقتوري داء؟ أنت داء شركي جركم صراحكم كفرسي لونا انبياء ما بعلك نحن خابز شركزي زين فرح ما لتيه بارك الله فيكم تزعابي زدفعنا أبز الدنيا شرك سلازخنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك الجبروب كابتر شو عدت زعابي تقدميت الجسار الرسول صلى الله عليه وسلم شرك سلاز حدرة نهضنا نردأي وقسقرنا سبحان الله مسيرهم صبو قال لنا يلوم مخودو قال يوم لكن شركي عب حمام يا شباب فزيس الأزوخونة بزعبة شركي درسخ نبو مال لنا انتعي شركي نابكن داي مكال انتعي دليلنا وخلو زي كوز دور لهم ماليتي بدحر إذا حد السبعيناتك قبر يبلون انتدى آيات قرآنية زقراء اللو خينو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهموا السلفنا يا صحابة انت زخول كل غير كارديك انبل لي اي فال انبل لي زبلت خوينو ازي صقل رب سبحانه وتعالى كهدي ايدلين مالتي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن سبب كنت قبر لنا نحنا مالتيو كن يعني هداية الارشاد بهاللو يعني كن كمرحمه لنا ناب توحيد حد سبب التوحيد وميتو وب بإذن الله تبارك وتعالى ربي يزنبه وفرله انتدى ربي بزنبه خقص عدليون قاسعوا في النهاية نبجلنا إزوتوت موحد سلزخاني سلزح حضرات توحدنا حز كابشركي نرحاق ندابلنا نبوتاتنا نرديتاتنا دعوان نقبر نقبر اللوم بلكم ساعة أخلا سلزالة أبزيعة أخلاني وابذاتكم نبل مالتي وجزاكم الله خيرا قبلكم اكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته